والذي قال لوالديه أُفِلَّكُمَا أَتَعِدَانِي أَنْ أُخرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٌ وَهُمَا يَسْتَغِيثانِ اللَّهَ وَإِلَكَ آمِنٌ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُونَ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ